رَبُ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ ثُمَّ فِي أَيِّ أَمْرٍ وَيُمْنِهِ ثَقِيَانَ تَيْنًا هُمَا يُرْزَقَانِ لَا رُجُّ مِنْهُ مَنُّ نُؤًا الْمُرْجَانَ لَفِي أَنِيَ آلَ إن شاءت في البحر كالأعلام فبأي وَ ق جغور بكَذُ جَ وَ إكرا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي وَرُبُّ لَنكُم أَن يُؤَذَّقَ لَن أفي أن آمنَ أطعتم أن تنفلوا من أي آلاء ربكما تتذبان يرن ثم في ان اناء ربكما تكيفا فاذا ش كنتي فكانت وردة كالدهان فبأيام Fe eu